حصرياً على شبكة سمل إنشاء إن إن إن إن إن أنا يا الله بنظراً من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سليمة أنا يا صاحي سلم للمقادير كي تحمد وتؤجر وكن رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدانس طيب مطهر Świetnie, ja chcę powiedzieć, że تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر ألا يضطى بنظره من عين الرحيم تداوي كل ما بي من أمراض سقيم. ألا Bi-bi- Beszary جادت سحايب رحمه البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر